ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ فِيرَاءَ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ لَهُمْ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 لِتَعْلَمُوا تَغُوفَ ضَلًّا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرًا فِي عنقه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 وَمَ ظَلَّ فَإَِّ مَا يَضِلُّ عَلَيهَا وَلَا تَزِرُ وَزِرَةُ وَِزْرَ أُخْرىَى وَمَا كُ مُعَذّبِينَ حتىََّ لَبَعتَ رَرسُولَا وَإِذاَا أَرَدنَا أَُّه لِنكَ قَريَةً أَمَرنَا مَُ فِيهَا فَفَسَقُ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 117. وما كان عطاء ربك محذورا 118. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تخضيلا 119. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا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 119. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما 110. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 111. ربكم أعلم بما في 121. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا 122. وآت ذا القربى حقه والمسكين وَلَا السبيل ولا تبذر تبذيرا 123. إن المبذرين كانوا إخوان وَكَانَ إخوان لِرَبِّهِ وكان 119. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا 110. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البست فتقعد ملوما إ ربَبّاكَ يَب صُطُ الجِزقَِمَ شَاء وَيَقدِرُ إهُ كَلَ بِعبَادِهِ خَبًا بَصير وَلَا تَقُتُلُ أَولادَكُمْ خَشةَ إملَاقَ نَحْنُ نَغْزُقُم وَإياكُم إ قَدْ لَهُم كَان خقًُا 111. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا 112. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 119. قُتِلَ قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا 110. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان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 112. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا 113. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إلاثا إنكم لتقولون قولا عظيما 119. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا 110. قل لو كان كَمَا آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا 111. سبحانه وتعالى عما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 إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا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 124. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا 125. وإذ قلنا لك إن ربك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 م مِنُم أَ وَعيدَكُ فِيه تَرَة أُخرىَ فَيُضسِ عَلَيكُم قاصِفًا مِنَ الّحِ فَيُغْرِقًاكُم بِماَا كَفَرْتُم ثمَُّ ل تَجدواثَُّ لا تَجدوا لَكُم لَنَ بِه تَبعَ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 119. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا 110. ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا. إذ لن أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرًا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذًا لا يلبثون خلافك إلا قليلًا 119. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا 110. أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان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 121. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا 122. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو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 124. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا 125. قل لئل اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله, لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.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 116. نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 117. تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا 118. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا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 مَأوهُمْ جَهَنَّ مُكُلَّمَا خَبَت زِدُنَهُم سَعيار ذَلِكَ جَزَُ بِأََّهُم كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقالوا وَقالوا أَعِدًا كُا إِظَامَُ وَرفَةً أَإَِّا لَمَ بعُثُونَ خَلْقَ جَبِدَا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 قُل لَو انتم تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ قَشِيَّةً خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُوتًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ فِي السَّمَاءِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْجَءَاهُمْ فَقَالَ لَهُمْ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا موسى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا 115. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤَهُ عَلَنًا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَّامُ ذِكْرٌ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا 117. ويقولون رَبِّنَا ربنا إن كان رَبِّنَا ربنا لمفعولا 118. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا 119. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله